إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الويض كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها, سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو به إنه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في, من في مناكبها وكلوا من رزقه فامشوا في من رزقه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 إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون إن الكافرون إلا في غرور أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقًا أمن هذا الذي يرزقكم إن أَمْسَكَ رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي سويا أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 فَمَن يَأْتِكُم بِمَا